أم يقولون افترى على الله كذبا؟ فإِنْ يَشَأِ ٱللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَلَمْ يُحِقْ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنۡ عِبَادِهِ وَيَعۡفُو عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ